بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تررنا أن نبحث إن وفقنا الله مسألة النكاح المعاطف في النكاح من ضمن التنبيهات الكثيرة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري وباغي فقهائنا العظام اخترنا التنبيه الخامس وأيضا التنبيه الخامس ليس بكل ما فيه وإنما موضوع النكاح المعاطات في النكاح وقد رأيت أن المعاطات في النكاح اتفاقا الشيخ الشيخ لا ما متعرض يكون متعرض من في ان الخامس عددا من يمكن التي يكون الكلام من يمكن هل تجري فيها من يمكن لا يكون التشكيك فيه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من موضوع المعاطقة في لم يبحث كذلك السيد الخوئي بمقدار ما عندي من كتب في بيت يعني كتاب السيد علي الشاهروري رحمه الله وكتاب الشيخ التوحيدي رحمه الله كتاب الشيخ الغروي أخيرا مكتب هنا اشترى لي خلافوك لكن ما راجعت ما أعطي هناك إلى موجود ما موجود ما أعطي بحدود هالكتب اللي في بيتي موجودة ماكو أسير الخويهم ما متعرض تبع عند للشيخ الأنصاري يبدو ولكن تعرض لهذه المسألة يعني أقصد من المتأخرين الشيخ الاصفهاني رحمه الله في تعليقه على المكاسب والسيد الإمام رحمه الله عليه في كتابه كتاب البيع هم متعرض إليه ظننهم أقول أن هذا الطبع الأخير مال كتاب السيد الإمام مؤسسة النشر والتوزيع لآثار الإمام الخميني رحمه الله يعطي تحت الخط مصادر الكتاب ذاكر هنا من جملة مصادر الكتاب منية الطالب هو ذاكر ناطي المجلل تحت الخط طبعا هذا كلام السيد الإمام هذا المخرج هكذا السيد الإمام يذكر كلامه المخرج من هو المخرج هم ما أدري ذاكر منية الطالب وفي آخر في الفهارس في الفهارس فهارس كتاب البيع ناطهم ذاكر أسماء الكتب التي نقل عنها في كتاب البيع ما لسه الإمام اسم منية الطالب في الفهارس هم موجود في نفس الفهارس المطبوعة في آخر الكتاب ما موجود بحيث انا شكيت اصلا احتمالت ان يكون هذا خطا ااا خطا من قبل المخرج او من قبل ااا ما ادري على كل حال ال اعلام في بحث النكاح وكلهم باحثين ان النكاح لا بد له من عقد لا بد له من كلام اجمالا هذا الشيء موجود لكن خصوص بحث أنه لماذا المعاطف لا تجري في النكاح بهذا الشكل لم أرى من المتأخرين لم تعرض له إلا هذان العلمان الشيخ الإصفهاني والشيخ والسيد الإمام وهناك كلام لأستاذنا المرحوم السيد الشاهرودي رحمه الله. هناك كلام هو تعرض له بالم... عليكم السلام تعرض له بالمناسبة في كتاب الاجاره حينما بحث بحث الاجاره بحث هناك أن... أنه هل المعاطات تجري في الاجاره أو لا المعاطات هي أساسا ذكره في البيع هل تجري في الاجاره أو لا بحث بهذه المناسبة تعرض تعرض مستطرق مو تعرض من يريد ان يبحث بحثا جذريا تعرض مستطرق أشار الى موضوع المعاطات في اللقاح على كل حال ان هذه هي المصادر الموجوده فعلا في لدي فيما اعلم لا يوجد لدينا على الاطلاق عالم واظنه حتى في لا السنه الشروع يقيندا وظاهر أنه حتى لدى السنه لا يوجد لدينا عالم يقول بصحه المعاضات في النكاح وأقل ما يستدل به على بطلان المعاضات في النكاح بس قبل ما اذكر أقل ما يستقل به اذكر هذه النكشه وهي انه لقائل ان يقول لماذا لا نفتي بصحه المعاطات في النكاح مع ان الادله التي ذكرناها في البيع واحده منها تجري في النكاح وهي اوف بالعقود فسا تجارة عن طراضا خل ما تجري النكاح يكي مو تجارة أحل الله البيع خل ما يجري في النكاح البيع. النكاح هو مو بيع الناس مسلقون على أموالهم خل ما يجري في النكاح لكن أوفوا بالعقود خب هذا يجري النكاح عقد هذا من ناحية ثم قد يقال ان كان احل الله البيع ما موجود في النكاح ان كان احل الله البيع خاص بالبيع فلنا في النكاح ما يحل محله صح طبعا احل الله البيع لا يقول احل الله البيع قلنا المعاطات بيع فاحل احلها الله لكن في النكاح ما يحل محله وهو إما قوله تعالى فانكحوا ما ضاب لكم من النساء هذا بدل أحمدهم فليتمسك بإطلاق انكحوا طبعا مقصود انكحوا يعني اعقدوا هم المقصود انكحوا يعني طأوا ما ترغبون من النساء وهذا مو معنى انكحوا يعني اعقدوا فيقال أن المعاطات أيضا عقدوا مثلا هذا وإما الروايات والتي هي على طوائف وبالتدريج إن شاء الله لو وفقنا الله نبحثها إما أن أتوفق لبحثها قبل الحاج أو أتوفق لبحثها بعد الحجمات إن شاء الله الروايات مثلا مثلاً الروا... أشير إلى هالعنوان الروايات الداله على استحباب النكاح النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وما شابه ذلك من روايات استحباب النكاح خب روايات استحباب النكاح لم لا تحل محل أحل الله البيع في البيع أحل الله البيع دل على الحليه الروايات دلت على الاستحباب شم الفرق فيقال النكاح مطلق يشمل النكاح المعاطاتي هنا أقول طبعا لا أحد أفتى بذلك في الشيعة وأظن أنه ولا في السنة أنا, لم أعرف أنا لا أعرف احدا أفتى بذلك وأقل ما يستدل به على بطلان المعاطات في النكاح الإجماع والتسالم والارتكاز إجماع التسالم الفقهي ارتكاز المتشرع أو قل الارتكاز الفقهي يعني قد يتمث في السكب الارتكاز الفقهي الذي هو أقوى من الإجماع قد يقال في الاجماع قد واحد يناقش في حجيته لكن الارتكاز الفقهي اقوى من الاجماع وقد يتمسك بالارتكاز المتشرعي هذا في عرف المتشرع هذا مرتكز من امثال هنن من الادله وارد هم في كلام الشيخ الاصفهاني وارد الذي الشيخ الأصفاني قرر أنه مختفى القاعدة الشيخ الأصفاني هكذا قرر مختفى القاعدة صحة المعطاة في النكاح لم لا تصف هذا معقل لكن يقول خب أدنى هل هل أدل لإجماع تسالهم ارتكال كذلك السيد الإمام رحمه الله نفس المنطقه عنده هم يقول مختفى القاعدة صحة المعطاة في النكاح لكن أدنى هالأمور إجمع تسال ومرتكاس مذكور هالكلام وارد هم في كلام الشيخ الإصوهاني وهم في كلام السيد الإمام كلام إش أنا أشير إلى المصدر وفق الكتب الموجودة عندي بالبيت يعني يجوز طبعات تختلف أنا أتكلم وفي الطبعة الموجودة عندي بالبيت بالنسبة لحاشية المكاسب المال الشيخ الأصفهاني الموجود عندي طبعة مكتبة بصيرة هذا الموجود عندي أظن أن هناك طبعة أخرى أجداد أظن موجودة شيء لأنني رأيت أن السيد الإمام رحمه الله يعطي يعني ليس السيد الإمام المخرج المخرج لكتاب السير الإمام يعطي عنوان على حاشية الشيخ الإصفهاني يذكر الصفحة وكذا أنا راجعت شفت ما ينطبق هذا الصفحة وكذا ما ينطبق على الطبعة الموجودة عندي مال بصيرتي فحسيت أنه أظن أن هناك طبعة أجدد باعتبار أن كتاب مال السير الإمام طبعة طبعة جديدة غير ذات تلك الطبعة اللي كانت في النجف طبعة طبع من قبل مؤسسة النشر والتنظيم وقاعدة هذه التخرجات تشير إلى الطبعات الحديثة قاعدة فلابدأك طبعة حديثة لتعليق الشيخ الأسفناني أنا ما موجود عندي أنا اللي أنقل أنقل عن حاشية الشيخ الإصفهاني المجلد الأول صفحة 46 بحسب طبعة مكتبة بصيتي 46 أحيانا 45 أحيانا 47 يعني بهال الكلمات اللي حتى نقولها إن شاء الله بهالدائر أما ما نقوله عن كتاب البيع للسيد الإمام هذا بحسب الطبع الجديد الحالي التي هي لمؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام أنقلها من المجلد الأول صفحة 300 أظن 329 أو 200 ما هذه ما هذه 300 أنا ما أعرف أظن 200 تسعة وعشرين وهالحوالي ميتين وستين تسعة وستين ميتين وتسعة وستين وهالحوالي ميتين وستين ميتين ومثلا سبعين هالحوالي المطالب اللي راح نقول هم الكتاب البايع في هالحوالي على كل حال أستاذنا السيد الشاهرودي رحمه الله له كلام بالاستطراق ذاك فكتلكم مو موسى الاشاره دي كان يبحث الاجاره اشاره اشاره مستطرقه ولا هذا هو مو مسترعب يعني ما كان بصدد بحث المعاطات في النكاح حتى يستوعب كل النكات أو يستوعب كل الحديث اشاره اشاره مستطرقه الى المعاطات في النكاح، ولهذا لا يرجع عليه بعض الإشكالات من قبيل أن هذا البيان ما مستوعب لكل أقسام المعاطط، المعاطط في النكاح لها أقسام ما مستوعب لكل الأقسام هي شيء إشكال لا يرجع له سيد شعوري، لأنه أصلاً ما كان وراء صدر. كلام أستاذنا أنا أبدأ بنقلي كلام أستاذنا السيد الشاهرود هم أنطيكم مصدر لكن ما يفيدكم هذا المصدر؟ أنا أقول مصدره كتاب الإجارة للمؤلف يعني آنف تقريراً لبحث السيد الشاهرود صفحة عشرين وواحد وعشرين طبعاً كتاب الإيجار للسيد الشارودي مطبوع من قبل غيزي من قبل غيظ من بعض الطلاب السيد الشارودي كتاب الإيجار مطبوع أنا ذاك ما أدي موجود عندي ما موجود عندي ما رجعته هل هذا بي هذا البحث أو لا ما أدري لكن في كتابتي واللي هي حتى اليوم ما مطبوع لم تخرج إلى الطابع هذا موجود كلام السيد الشارودي ما يلي يقول إن الاجاره هو باعتباره في كتاب الاجاره باحث لا يبحث يقول إن الإجارة ونحوها عنوان قصدي أو عناوين قصدية لا يتحقق بصرف الأخذ والعطاء هذه عناوين قصدية وحتى البيع البيع لا يتحقق بصرف المعاطات من دون قصد البيع هذه كلها عناوين قصدية لا يتحقق بصرف الاخذ والعطاء. ولكن إذا كان بهذا القصد كان هذا الفعل مصداقا للإجارة إذا قصدت العنوان هو نفس الفعل يصير مصداقا للإجارة والتبديل الذي هو التبديل في, في البيع الذي هو عنوان اعتباري كما أن الغسل الغسل غسل الوجه، غسل اليدين الغسل بنحو مخصوص الذي هو فعل خارجي يصبح بالقصد مصداقاً لعنوان اعتباري هذا الغسل بحد ذاته هو غسل أغسل وجهي، أغسل إيدي أغسل بدني مجرد أغسل لكن إذا اقترنا بقسط للغسل عنوان الاعتباري الذي هو الغسل أو الوضوء يصير مصداق للغسل والوضوء ثم يقول رحمه الله نعم لا يمكن أن يصير كل شيء بالقصد مصداقا لكل عنوان الاعتباري أن يكون الفعل مصداقا لذاك العنوان الاعتباري هذا هو مو في كل شيء يجري بل بد هناك من صلاحية ومناسبة يجب أن يكون الفعل فعلا إلى صلاحية ومناسبة في سيرورته مصداقا لذاك العنوان الاعتباري مو كل شيء يصير مصداق لكل شيء وبما أن التبديل الخارجي يناسب التبديل الاعتباري والعرف يساعد ألا تحقق هذا بذلك بالقصد كان الفعل الخارجي بالقصد نصداقا له في باب البيع أو في باب الإجارة هالتبديل اللي يصير التبديل الخارجي مناسب للتبديل الاعتباري ويصلح قرفا أن يكون هذا التبديل الخارجي بقصد ذلك التبديل الاعتباري إذن أصبح للمعاطات بيعان أصبحت المعاطات إجارتان يصف ولأجل اشتراط المناسبة وصلاحية الفعل المصداقية لأننا اشتراطنا قلنا الفعل مو قد يصير كل فعل مصداقا لأي عنوان اعتباري إنما ينرر المناسبة وصلاحية لأجل هذا قالوا بعدم صحة المعاطات في خصوص بعض المعاملات في بعض المعاملات قالوا أن المعاطات مو صحيحة أو وقع الكلام فيه أو على الاقل صار محل خلاف ونزاع هل يصح أو لا يصح النكتة هذه النكتة إنكار المعاطات في بعض العقود أو الخلاف في ذلك النكه هذه كما يقال في الصلح في الصلح قد يقال ان الفعل أن الفعل الخارجي لا يصلح ان يكون مصداقا للصلح هذا قط أخذ, اخذ من الكتاب ان لك فلوس هذا انسب للبيع ما ينسب ليس مناسبا للصلح مثلا أو الواقف هم يقال انه مجرد أنني جعلت شيئا مكانا أو مالا لاستفادة الأموم أو لاستفادة الذرية أو ما شابه يقال أو أو يناقش يصير الخلاف أنه هل, هل يصحو الوقف بالمعاطاة أو لا خليش الخلاف مع أنه في البيع المحققون المتأخرون خب أجمعوا على أن المعاطف بيع لماذا في الوقت مهشكين يقولون الذي ما يقبل يقول لا يوجد فعل صالح لأن يكون مصدقا له وكما شاهده هنا وكما يقال في النكاح هذا يذكري كما ترون يذكره كاستطراق يعني مو هو بحث في النكاح وكما يقال في النكاح من أن نفس الفعل بدون ثبوت الزوجية في الرتبة السابقة يكون في نفسه مصداقا لضد النكاح وهو السفاح وما يكون مصداقا لضد شيء لا يعقل كونه مصداقا لنفس ذلك الشيء يقول في باب النكاح النكاح المعاطي. كأنما قصد رحمه الله بالنكاح المطلق المط... الواضي يبدو الشكل الواحد واحد يضى وبنية النكاح بنيه عقد النكاح يقول بما ان هذا الواضي بحد ذاته في حد ذاته وبغض النظر عن انشاء العقد به بما ان هذا الواضي بحد ذاته صفاح بلا شك ليس نكاح بما أن هذا الواطن بحد ذات الصفاح وهو ضد النكاح فهذا لا يصلح عرفا لأن يكون مصداقا للنكاح أفرض بخلاف التعاضي في البيع التعاضي صح بحد ذاته ليس بيعا لكنه ممصداق لضد البيع التعاضي ليس بيعا صح هم التعاضي بحد ذاته ليس بيعا لكنه ليس مصداقا لضد البيع مصداقا لما لا يجتمع على البيع بينما هذا الواقع بحد ذاته صفاح ضد للبيع ما يجتمع مع البيع فهذا جعله مصداقا افضل ضد للنكاح انا قلت ضد للبيع ضد للنكاح هذا الواقع بحد ذاته صفاح ضد النكاح ما يجتمع مع النكاح فجعلوا هذا مصداقا للنكاح غير صالح لان هذا بحد ذاته ضد النكاح وما يكون مصداقا بضد شيء إن لا يعقل كونه مصداقا لنفس ذلك الشيء فلا تصلح فيه المعاقات طبعا كما قلت لم يكن الأستاذ السيد شارودي رحمه الله بصدد بحث المعاطات في النكاح فلا يرد عليه الناغذ بألوان أخرى من المعاطات في النكاح غير الواطن ولو كان بهذا الصدد لو كان بهذا أقول ليس بهذا الصدد لو كان بهذا الصداد يرد عليه نكته أشارة إليها السيد الإمام رحمة الله عليه في كتابه أشارة عادرة طبعا السيد الإمام هم لم يكن بصدد رد السيد الشارودي هو. اصلا ما كان مطلع رحمة الله عليه على كلام السيد الشارودي ولكن هناك نكتة موجودة في الكتاب هذه النكته تصلح بدا لكلام السيد شارودي لو فرض أن السيد شارودي كان بصدد بيان حكم أقسام المعاطات في النكاح والنكتة الواردة هذه في كلام السيد الإمام هو يجيب لنا السيد الإمام مثالا للنكاح المعاطاتي غير الواطن النكاح فان كما تعلمون نحن مقصودنا بالمعاطات ليس تعاطي طرفين تعاطي عيني ما هذا المقصود من المعاطات وان كان قد يكون اساسا المعاطات سمي بمعاطات اساسا وجذريا بنكته ما يقع في باب البيع من التعاطي العيني لكنه ليس هذا هو مقصود أموما في كلمات المحققين من المعاطات وإنما المقصود بالمعاطات كل فعل دل ولو بقرينة دل على أنه بقصد إبراز العقد هذا يسمى معاطات وعليه فالسيد الإمام رحمه الله يمثل هكذا يقول أفرضوا رجل وامرأة تقاولا تقاولا مو عقد تقاولا على الزواج ان يتزوجا والمهر كذا والشروط كذا بعدما تم التقاول صار بناهم يبرزوا العقد فابرزوا ليس بانكحت وقبلت ليس بالعقد الكلام انما ابرز هالشكل الشكل رتبت لجهيزية مالتها واجت الى بيت المار والمار فتح الباب لها ورحب بها ودخله وهذا كله كان برازنه تلك تقول انا زوجتك وهذا يقول انا زوجك فهذا معاضات صح مو معاضات يعني تعاط عينين حتى نقول مصداقه اضاره عن الواطي مثلا فهذا معارض هذا بعد عندي الا هيش اشكال انه خب الواطي بس ما ما اقول ان السيد الامام كان ينظر الى هال اشكال بس اقول هيش اشكال وهو ان الواطي مصداق للصفاح فكيف يمكن ان يكون مصداقا للنكاح هذا بعد ما تقعدي والسيد الامام مع الشيخ الاصفهاني هذان العلمان توافق كلامهما في ان المغتظى القواعد لولا الاجماع والتسالوم الفقهي والارتكاز قول الارتكاز الفقهي او قول الارتكاز المتشرعي لولا الوجوه يعتقدان انه مغتظر قاعدة صحة النكاح في الصحة المعاطات مغتظر قاعدة صحة المعاطات في النكاح حتى بالوضي دعنا عنها هذا المكان الذي قلنا انه هاي تجي بجيزيته الى بيت الزوج والزوجها يفتح لها الباب ويرحب بها لا ظهر عن لا حتى بالواطي مقتضى القاعدة صحه نكاح الشيخ الاصفهاني على خلاف بينهما بين الشيخ الإصفهاني والسيد الإمام في أن الوطي الأول شنو هو في الوطي الأول اختلف فالشيخ الإصفهاني يقول حتى الوطي الأول هو حلال يعني بمقتضى القاعدة بغض النظر عن الإجماع والتسالب حتى الوطي الأول هو حلال لانه بنفس هذا الوطي صار العقل يكون الفارق بين الزنا والنكاح هو أن الزنا ليس بهذا القصد ليس بقصد إبراز العقل وإنما الزنا زنا بينما هذا هذا الواطي كان بهذا القصد بقصد أن تكون زوجته هذا بعد مزنا هذا عقد هذا كلام السيد هذا كلام الشيخ الاصفهاني والسيد الامام يقول لا بعد هل وطي الاول زن هذا ما يصير نقوله حلال هذا حرام لكن بالحرام حقق العقد فالوطي الثاني قلنا حلال الوط الأول زن هذا الفرق بين كلام الشيخ الاصفهاني والسيد الامام أنا ألق لكم نص العبارتين ماضي نصر العبارة أو بالمعنى أنا ناقل ما أتي أقول فالفرق بين الزنا والنكاح المعاطات أن الوطي في الأول ليس بقصد إبراز عقل نكاح والنكاح المعاطات هو الوطي الذي وقع بهذا القصد والوطي المحرم إنما هو الزنا وهو الذي لا يقارن العقل أما الباطي الذي كان بنفسه عقدا فلا وجه لحرمتي لولا التصالح لأنه غقي قارن العقد هذا باطن قارن العقد خليشي يبطل هذا كلام الشيخ الإصهالي السيد الإمام يقول يقول الوطي الأول زنا حتى ولو آمنا بحصول العقد به وذلك يذكر هو بيانين بسم الله أذي مقصود بالبيانين معنى واحد أو بيانان لأنه هناك فرق بين البيانين يذكر هو بيانين لتوريح أن الوطي الأول زنا أحد البيانين هذا يقول لأن الوطي يجب أن يكون عن زواج صحيح ومترتبا عليه والوطي الأول لم يكن كذلك الواثي يجب أن يكون عن زواج يجب أن يكون مستندا إلى الزواج، فالمفروض أن يكون الزواج متحققاً في الرتبة السابق حتى يأتي الواقع بينما أخ هذا لا الاول الأول لم يكن عن زواج صحيح، فهذا زنا. نعم هذا الزنا لأنه كان بقصد العقد حقق العقد. أني إذن الوطيل الثاني ما شيء إما لأن الوطي يجب أن يكون عن زواج صحيح ومترتب عليه، والوطي الأول لم يكن عن زواج صحيح، أو التعبير الآخر اللي يذكر رئيس الإمام يقول لأن الزوجية متأخرة رتبة عن الوطي. في التعبير الأول جعل الوطي كأنما متأخر عن الزواج فالتعبير الثاني يعكس يقول الزوجية متأخرة رتبة عن الواضي فانه سببها الواضي هو سبب الزوجية لأنه بالواضية تم العقد فالزوجية متأخرة رتبة عن الواضي فانه سببها فلا تعقل حليته بسبب الزوجية يعني فلا يعقل حليه الواق بسبب الزوجيه لان الزوجيه متأخرة رتبه عن الواقع فكيف يكون الواقع الذي هو في الرتبه السابقه يحل بسبب الزوجيه هذا تعبير ثاني راجعوا الكتابين نحن اولا نبحث يعني نقارن هالكلامين لنرى ايهما اقوى كلام الشيخ الاصفهاني او كلام السيد الامام نقارن بين هذين الكلامين ثم نحن نبحث نشرع مستقلا ان شاء الله في بحث النكاح المعاطات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته